هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أتقلت دعوة الله ربهم على إن آتيتنا صالحة. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما داهوما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون اي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون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 Terima